بسم <سؤال> الله الرحمن <الدخل> الرحيم والضحى والله وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْهَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ نَجْمًا فَأَ وَنَجْعَلْ لَهُ قَمَرًا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرَ وَأَمَّا الْسَارِ What am um.